وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو ان انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه ك تلا بشر يوم إذ لل مجرمين ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا أمم ثورا أصحاب الجنة يوم إذ الخير مستقر مقيلا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 وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَرْنَا تَدْمِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا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 أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا